وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون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 عن المجرمين ما سلككم في سكر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كانهم حمر مستنفرة عندكم حفص مستنفر حفص حمر مستنفرة فرت من قسوره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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها المدثر المدثر يعني المتغطي يقول متغطي بثيابه، لكن الثياب عند العرب إذا أطلقها الثياب فالمراد بها القماش ما المراد الثوبة دي يلبس هذا له لها كميص دي بنلبسه وذي عادة قطعة قماش ماكدي مخيطة بيسموها ثوب. يعني المدستر يعني المتقاطع بثيابه يعني أذبي عاده قطعة قماش كبيرة مثل الشرشف الآن دي بنحنا بنتقاطع على أذبي على الإنسان قطاع عليه حين ما ينام وهو يعني هو تقريبا نفس المعنى لا ربما يلعب فيه يعني أنه مث ملفلف بين يعني بال يعني بال يعني إيش بال, بال بالأداه أو بال يعني بالثياب بلا ما قد ظهر اللي هو يعني يجب يعني بعضهم هذا الملفوف واحد الملفوف هو المدثر من ربما يكون الملفوف فيه الملفوف من الملفوف من الملفوف من الملفوف من الملفوف من الملفوف من الملفوف من الملفوف من الملفوف كل الملفوف من في من الملفوف من الملفوف من الملفوف من الملفوف من الملفوف من الملفوف من الملفوف من الملفوف بثيابة. هذا معناها في اللغه يعني المتغطى بايش بغطاء النوم لكن وش ما معنى هذه الآية يقول يا أيها المدثر قم فاعذل يعني ما يعني الظاهر انها ليست على الحقيقه يعني انه ايش كان متغطى بس بغطاء النوم وجعل الله قم يا أيها المدثر يعني يا أيها المتغطى بهذا الغطاء قم فاذل يعني لانهم يعني اولا كيف بأي في إذا أكل وقت يعني عادة للتدفع يعني عندما يكون الليل مش بأي يقول له يالله قم فأنزل تشبك حسب رؤية اللي بعد بناد زل حلال الوحي يعني إلا بهس يمكن على بلشتي إنه ربما تكون يا أيها المدثر يعني جي هي كناية كناية يعني يعني بحين تقول يا, يا راقد قم حين يقول ذا يا راقدين اذهنوا يا نائمين استيقظوا يعني بخاطب الناس ما ما أراد أنهم نائمين لكن يعني إنهم لا يبقوا على حالة متأينة، على نفس الحالة يح يعني إيه يحصل تغيير، فقال يا المدّة ترف إذا قالوا إن في البداية في بداية الدعوة حتى قيل إن هذا من أوائل الصور هذه ندات، بعضهم يقول أنها أول صور، بعضهم بعضهم أي صورة إقراء، فكان يعني كان قال لا تجلس كذا، قم متحرك، مش قم متحرك، اذا قم فأنذر، ويعني أنذر يعني حذر.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 يا يستنقذهم يعني إنقذهم إنقذهمهم على خطر قم فأنذر وربك فكبر يعني ما هو جاي يقول الله يبشرهم وعذهم وهم مجرمين فأول شيء حذرهم وإيش خلصهم يعني إنهم في حالة يعني في خطر قم فأنذر وربك فكبر يعني وربك فكبر وعظم لكنه قال الحين قدم ربك يعني عظم ربك فقط يقول التقديم للقصاص ما قال وكبر ربك قال وربك فكبر يقول هنا التقديم يعني يعني ربك فقط عظم ربك فقط وربك فكبر وثيابك فطهر هنا قال الثياب بيحملوها بعضهم على أن المراد بها يعني طهر الثياب يعني طهرها من الأه يعني من يعني من من النجاسة ويجعلوها يعني هي الدليل على وجوب يعني دليل على وجوب ظهارة السياب للصلاة بعضهم بيقول كذا يعني وثيابك فطاهر يعني فطاهر ثيابك أجل أجل الصلاة وبعضهم يجعلها أنها عدا من المعنى أن المراد فطاهر ثيابك يعني إن يعني من الأشي يعني من الأرجاس المعنوية ويجون بالغه يقعدون بالغه حين يقول يعني كان حتى ثيابك لا ت لا تقترب من الأش من الأرجاس لا يقول بعد مرجع هذا لا ودريجاء فهجر ولا رجاء ها إلا لكن بيحمله على كذا يعني إنه ما هو ما هو واجب ولا لو نقول كذا عندك إنه واجب تظهر ثيابك يعني إنه ما يجوز لك يعني إيش تلبس الثوب يعني النجس لا بيقولوا إنه يجوز الواحد يلبس الثوب النجس لكن أذيه ممنوع يعني ربما يجوز خاصة على الجمعة ما يعني إنه يجوز ث لبس الثوب النجس وحملوها على إن في صلاة هذا أذية في الصلاة بالطهارة يعني ب يعني بالغزل وثيابك فطهر مدري فيش يعني ربما انه يعني كان اولى ولا ولا ولا يعني ما اني ما ادري ايش بايو السبب خصوصا سواء حملنا على تطهير معنوي ولا حتى بيعد الاشكال على التطهير المعنوي اكيد المفروض يطهر المفروض التطهير للناس اذا كانها الغسل خلاص اذا ثيابك يعني انت مامور انك دي... ايه بثيابك انت ما هو معهم ما ما ما هو أمر إنه يطهر ثياب الناس. عديه بجنسب. يعني ما هو أمر أنه يغسل يطهر ثياب الناس. لكن من معنويه ما, هي... ما, إنه... ما هو أمر أنه يعني أنه يطهرهم يعني من الأرجح. لا, لا بقوله الله فكبر يعني فعظم. وربك فكبر وبعظم مثلا يمكن أن حملوها الله يمكن أن على الصلاة. الله يمكن نبيحملها على الصلاة ربك فكبر وثيابك فضحك في ظهر. ولكن وباس بنحملها التكبير يعني التعظيم. لا يعني لا تكفر إلا الله. من الله. ها؟ نعم قال ورد رج زفاجر ذلحين الرج هو بمعنى يعني يأتي بمعنى العذاب. الرج هو أصلا معناه العذاب. حين يقول ورد رج يعني إهجر العذاب أراد هنا كل ما يسبب العذاب. يعني كل الأشي يعني كل المعاصي هذا. ولكن هذا كل ما يؤدي الى العذاب. كل الى العذب قلما يرتكب فعل هذا هو نفسه يقول هذا هو نفسه يقول هذا يقول وهو نفس الكلام رجل لا يقول هذا المراد بها العذاب. يعني يعني بيقول هذا العذاب. قال يقول في قوم هذا يقول رجلا من السماء يقول هذا في قوم يقول هذا يقول أيه يعني تماماً يقافع يعني, يعني ابتعد عنه تماماً يعني ما هو مبلعين درجاء ممام ولا يشتيب ابتعد عنه ولا يعني تماماً وارجت فهجر ولا تمنن تستكسر لا تمنن بيقولوا ألمن كما أعطاك إذا أعطاك واحد مال ولا أعطاك يعني أستاء إليك منفعة ورجع قال قد أعطيتك بيقولوا بيثمنن ولا يعني المن أحيانا يأتي بمعنى ذكر الانعام إذ ما يذكر أنه قد أنعم عليك هذا يقال له من قال الله لا كني تمنن واحد يعني قال, قال للنبي ولا تمنن واضح يعني لا كنت منن على واحد في مثل ما قال في آية ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن يعني ما اذا إذا أعطيه واحد حاجة قل هذا ذكر عذاك تذكر اني أعطيتك كذا قال اذا لا كنت منن لا, تد... لا تمنن يعني إذا أعطيه أ حد شيء فلا خم تذكر هذا الشيء لأن لأنك خم تذكره بتفقده يعني يعني كأنه ما عداه يعني بتفقده يعني كأنه بتن هي النعمة هذا فأناك بت بتخربها حتى عنده يعني بعضهم برجع ينقلب يعني يكره اليوم اللي الذي أعطاه إشي هل بجاش كل ما يي ذكر ذكر تلف ولا ذا تذكر هذا أمام ناس كثير ولا قال الله لا تمن تستكثر هنا قال اردت لا اردت ان يعني بيقولوا اردت ان حال يعني لا ان مستكثرا لا لا ت... يعني لا ان مستكثرا يعني اردت طاربا الكثير ها لا ما قال لا اردت كثير اردت ان اردت ان اردت ان الال لا ها لا لا سامعبا يمكن المن هنا أيضا معنا الإعطاء لأن المن يأتي معنا الإعطاء وأحيانا يعني إذا عندك يعتبر من لو بلا طلب إعطاء قالي المن إذا لاحظ أقولنا المن يقال من من, من من من الله علينا بكذا يعني ما أعطانا أحيانا المن معناه إعطاء النعمة وأحيانا المن يعني ذكر النعمة إذا إذن قلنا إيه، فإنه إذا قلنا لا تمنن اذا فسرناها بال يعني فسرناها بالمعنى الأول لا تمنن يعني أن تذكر الأنعم في معنى لا تكثر مستكثرا يعني إيه إيه ولا تطلب يعني تطلب يعني كأنك لا تتمنى طالبا الثناء والمجك كأنه بيقول إيه يعني مستكثر يطلب الكثير مستكثر يطلب الكثير قال لا تتمنن يعني يعني مستكثرا طالبا للمدح يعني كان لما بيثر واحد لا يتمدح لكثره المدح فقال, فقال يفعل كذا إيه.. إيه.. هذا هذا معنى لا تملون حالك وإنت را يعني مستكثر يعني ترى أنه مقدرش هو لا بيسبر قال يعني بيسبر أنه مستكثرا يعني ترى ما ما كثيرا ولكن ما بلا إنه يعني هذا قاعدة الاستفعال تأتي معنى الطلب لا ما هو بينات. يعني محيقول استخرج، يعني طلب الخروج، استفهم طلب الفهم، استكثر طلب الكثرة، هو المعنى معناه قياسي، فذي معناه قياسي، فذاك بيقول ما هو قياسي، تابي بدر الدين مرة قال يعني ضعف ذالمعناه ذي تراه كثيرة لأنه ما هو قياسي إني أقول معناه استكثر، فقال لا تمنن تستكثر إذا جمعناه لا تتمنن على واحد مستكثر المذه كانه بيقول مستكثر مستكثر يعني طالبا يعني تشي نفس تتمده وتشي ماكثير. قال ولا تم ولا إذا وفسنها ولا يعني لا تعطي لكن مستكثراً يعني طالباً أن يعطوك أكثر منه وهذا ربما يكون قال إذا قلنا كذا لا تعطي طالباً الأكثر فهذا قال يعني ربما من الله خص بالنبي ولما غير السهل وش بعدي ولا جم حمل على النه على التنزه تام تاملا وش بعدي تدي واحد وهي أبلك مقابلة قليل قال ولربك فاصبر ولربك فاصبر يعني ايه واجعل الصبر خالص لله فقط يعني اجعل تحملك كل شيء لله حتى ايه يعني سنال الآجر وتستطيع ان تصبر وقال ولربك فاصبر يعني اصبر على قومك عندما عندما يأبو على انقياد والدخول في الدين لربك يعني لا للذي خلقه نعم فإذا نقير في الناقور يعني بيقول ولي ربك فاصبر اصبر لله يعني ولا اصبر لله قال فإذا يعني اصبر لا تقوم لله شيء ولا تقاوم برجع يجي يوم يعني برجع يجي في حساب عقاب فإذا قال فإذا نقير في الناقور الناقور يعني قالوا يعني كأنه كناية عن صوت يعني عن صوت وعن شيء يتم هالإعلان. ذاك يعني في, في في القديم إذا أرادوا الإعلان إلى الناس ولا يدع الناس كان بيمخو في بوك ما كان بشي مكبر صوتية ولا كان باصوات صوت يعني أصوات قوية مثل أج مثل البوك كان بع البوك كان عبارة عن يعني بيكبر الصوت قليل ويكون أوضح يعني يعني أظهر كان بيستعمل البوك لإظهار الصوت. إذا بحادثة ولا شيء ولا يشتد عن الناس إلى أمر ولا يعني حاجة يعني تلفت الأنظار بيستعمل البوق مثل ما بيستعملوا إيه مثل ما بيستعملوا كان ال ال الط طبول مثل ما بيستعمل الطبول كان بيستعملوا الطبول أيضا للإعلان إذا بحصل بح ححصل شيء فقال كان الله يعني بيقول فإذا نقرأ في الناقور مثل الحين يقول مثل الحين يقول وإذا تجثت طبول الحرب حين يقول دقة طبول الحرب أخياناً ما بنستعملها ونشتين قبه ذال حين بيقلوا دقة طبول الحرب بين كذا بين دولة كذا ودولة كذا ما أرادوا أن به طبول وبيدقوها أولا واش أرادوا يعني ناقد بدأت فهنا هنا كأنه فإذا نقرأ في الناقر يعني قال إذا حصل الصوت يعني إذا رجع جاء الإعلان فإذا أتى الإعلان لأنه بيرجع يأتي إعلان عنها إش يعني, يعني كما قال الإمام الهادي بقى يأتي يصيح أو يدعو الناس الى الخروج من الاشي من القبور هذا كان كان نقول في الاصل هو البوك الاصل كذا لكن قال امام الهادي بعيد انه يعني مش يروح يروحين في بوك به شيء يمكن يدعي الناس اكثر مثل صيحة من احد الملائكة تكون اقوى بكثير بايجي صيحة ما احنا في حاجة نقول انه بايجي ورجعين فخوفي بوك يعني, يعني بعيد بس قل المعنى ما فهم ولا به معنى الا قلنا المعنى كذا اذا فإذا حصل الايش هذا الأمر وهو ان دا يعني قام يعني حصل الصيحة لإخراج الناس من القبور قال فاذا نقرأ في الناقور فذلك يوم يوم عسير فذلك يوم يعني فيوم يكون يوم عسير على الكافرين غير يسير يكون على الكافرين خاصة غير يسير يكون على الكافرين يوم صعب ولو لاحظنا ايضا قدم على الكافرين يعني عليهم فقط أما على المؤمنين ما يكون يعني ما هو كائن هكذا يعني بيجوا سهل عليهم حتى في يعني في نفس الأشخ المحشرة دي قال أمير المؤمنين أنه بيجرس خمسين ألف سنة قال بيجوا شديد إلى ابعد الحدود على الأشخ على المجرمين بينما على المؤمن ما هو الله قال مثل الحين يصلي صلاة مثل حيني أدي صلاة أحد الصلوات. قال في بعض الآثار إنه ما هو إلا أيه يعني ما بأن بيجوزار عليه ما يكون لك عنه أيه أدخله يعني معين. دحين يقول ما هو إلا مثل أيه عشر دقايق ولا أقل من ذلك. قال فذلك يوم إذن يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدة. لا بيعنا إلى أيه. بالنسبة للإنكار كان هناك الم والقال أيه المقيرة من شعبة. الوليد بن المغيرة الوليد بن المغيرة المخدوم لا هذا ابي خالد بن الوليد الوليد بن المغيرة كان غني وقوي وسيد في يعني في مكه وكان معه اموال كثيرة وكان معه في نفس الوقت ابناء كثيرين فهذا الرجل قال وكان ايضا يعني يعني فصيح قال دخل, دخل يعني أتى يعني النبي صلى الله عليه وعلى كان يقرأ القرآن ذات مرة الله يعني فإذا ي النبي يلمح الوليد وعارف أنه عاد القراءة تلك الآية اللي جاب يقرأها النبي عاد قراءتها سمعها الوليد تأثر بها تأثر كبير قال هذا يعني وصف القرآن قال وصف قال إن إيه يعني قال شبه شبه القرآن قال بشجرة قال والله قال قال إن, إن له لحلاوة هذا قال كلام إن له لحلاوة وإنه عليه لطلوة وإنه وإنه أسفله لمغدك وإنه على له مثمر وإنه يعلو ولا يعل على هذا قال ما الكلام ذا ما بحد ما بشي مثله وكل كلام يعني كأنه يعني ننبهاره بالكلام قولنا لهم يعني يب انبهار كبير حتى أن بي بي يتفاعلوا أحياناً بيظهروا على إنبهارهم وبيظهروا تأثرهم وبرجع يندم بعدها بعد ما قال هذا الكلام قالوا قد صبا قد ضل يعني قالوا إيش قال مش لكي قد صبا إيش الوليد ورجع قال ابو جهل خلوني خلني عليها نبع عليكم ذهب له الوليد ورجع قال وإيش ولكن يقول لك ان افعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل قال يا مع الناس وقال يا نحن نقول يا إن هذا الرجل قد أتا إلينا وقد فعل قد ما ما تعرفون يعني بهذا المعنى فو من اتى من العرب إلى مكة سيسأل عن هذا الرجل وكل شخص يعني له يعني وصف أو خبر هذا يعني بيقول ساحر هذا بيقول مجنون هذا فاذا فعلنا ذلك قال يعني ما يعني لم تنفي كلمتنا ما أحد احد مصدق لنا باكون يضطروا يرجع ايش اسالهم لكن خلونا نتفق دعونا نتفق على كلمه واحده قالوا ما خلاص باقول لنا ايش مجنون قال كيف مجنون كيف مجنون هو يعني من اعقل العقل ولا في اي يعني ولا قد ظهر في أي صفة من صفات المجانين. قالوا بعضهم هابان يقول إيش؟ خلاص نقول شاعر. قال الله قد عرفنا الشعر واحنا عارفون الشعر وهذا ما هو من الشعر. ما يمكنه. هذا ما هو ماشي هذا القول. قال واحد كاذب. قالوا كذلك إذا قلنا كاذب فهو معروف عندنا بالأخلاق الكريمة ولا خلاص العالاتان إننا معروف بالصادق الأهل. وجاء نقول كاذب الحين كبا يقول هذا هذا الكلام. ما هو ماشي هذا القول. ورجع بيبحث. بيبحث ويفكر وينظر وش وش الوصفه اللي يمكن فقال رجع قال ما هو الذي يفرق بين الأجبل مثلا الزوج وزوجته وال يعني الإنسان وأبنائه ولا بينه وبين خدمه قال السحر قال قولوا سحر هذا أحسن كلمة قال واتفقوا عليها كلكم جا قالوا أعجبوا بهذا القول وارتاحوا له و قالوا خلاص كل من عداحد يقول لا إيش هذا الكلام من الساحر لأن كنا كم جيتنا قفز مرة يقولوا ساحر مرة يقولوا مجنون كم ساحر مجنون ساحر يستجل الخبرة ويستجل الفضل ومرة يقولوا إيش شاعر مرة يقولوا كذا فقال إيش فقال قاموا ورجع بيتكلموا فيه يعني بيتكلموا فيه الرسول من اللي بيقول ساحر ساحر هنا قال الله رجع إيش جواب على الوالد قال الله ذرني ومن خلقت وحيدا قال, قال لي رسول الله يعني لا تغتم كان يعني الرسول اغتم من فعل هذا الرجل ومن ما حصل من ايش قره قال, قال الله لرسوله ذرني ومن خلقت وحيدا يعني, يعني الشخص هذا أذي ادعجه خليني انا وياه. هذه خلقته هو وحيد يعني بينبه الله انه خلقه ما جاء احد ما بلا ربي ذي انعم عليه اذي اعطاه ورجع رزقه بالاولاد يعني أعطاه يعني جعله يتمكن أن يحصل على أموال ورجع الحين كدوا يتحداني فقال خلي عليها ذرني ومن خلقت وحيدة بينبه أنه حين خلقها الله الله ذي خلقه وحين خلقه ما جامعه أي شيء كان وحيد يعني لا أموال ولا أولاد ما يعني ما هو شيء ذرني ومن خلقت وحيدة حتى أعرف فيها نكتة هذا قالوا كان بسموه حين كان كبير وزعيم قال الوحيد يلقبه الوحيد يعني يمدحه يعني ما مثله. هذا الوحيد يعني ما مثله الوحيد الله قال ومن خلقت وحيده, خلقته وحيدة. يعني وحيد صدق يعني ما معه ولا من يقوم معه يعني ما معه لا اولاد ولا عنده مع ولا معمل فيعني ذرني ومن خلقت وحيده وجعث له مالا ممدودا يعني أنا دي جعل... دي خلقته وحيد ما أي شيء وجعث له مال ممدود مال كثير وبنين شهود وجعث له بنين يعني أبناء قالوا كان حوالي بعضهم يقول 17 17 سبعة عشر, سبعة عشر وبعضهم يقول يعني غير ذلك قال وجعث له أبناء أنا ذي جعث له أبناء وذي جعث له مال وبنين شهود كلمة شهود قلنا لكم هي معناها في الأصل في اللغة يعني حاضر شاهد يعني حاضر كلمه شاهد يعني حاضر زيقولنا لكم إذا أنتوا تذكروا في سورة يوسف قال شاهد شاهد من أهلها قلنا يعني حضر شاهد شاهد يعني حضر حضر الواقع ورجع قال كذا حضر المناجاة وحضر ذاك الموقف فقال كذا فمن شاهد منكم الشهر قال معنا شاهد يعني حضر لأنه قال ومن كان مريضا على سفر يعني كأن من شاهد يعني من حضر كلمة شاهد ما يقول شاهد ولا حاضر في اصلها معناه وشاهد يعني حاضر هذا وبنينه شهودا يعني جعل بنين شهود يعني حاضرين واضح وش يعني, حاضرين يعني كلهم ما ما عنه بيجوا وهذا نعمه كبيره عيد الابناء قال عند واحد وبيجي له يعني مكانة عند الناس قال هذا اللي له مال والذي بنين عنده يعني مجموعين وما حدت له تمهيدا ما حدت له قال سويت له الدنيا وخليتها يعني يقول مرتاح متنعم، ما حدت له في الحياة ما حدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد قالوا أنه رجع بعد يعني مع هذا وبعد ما أنكر النبوه وما قال وبعد ما قال هذا الكلام بيقولوا له بيخوفه من جهنم قال إذا ويقلوا له إذا بده يؤمن وبأجي له الجنة قال إذا كان هناك جنة فهي لي إذا أبي جنّف بأي جيلي إن الله قد أعطانيها على المال الآن الحين قال أعطاني الله المال إذا هو بأي جي إذا هو صد إذا أعطيني فالجنّة فل... وأنتو حرمكم يعني ما هو جاي لكم فيه فقال كذا فقال الله كلا قال ثم يطمع أن عاد عادة يشتين عدي بزيد له يطمع أن أزيد له إيش يعني على يعني على ما قد أعطينا كلا يعني كأنه زجر له و يعني نهيله لا عليه يعني عن الطمع هذا جذر عن هذا الطمع كلا معنا زيد يعني برافه فبيصبر كذا وفي يمكن في الدنيا لكن في هذا انه قال إنه قال هذا العباره قال انه قال هذا المعنى وبيقولنا بيقولوا بعض الكفار كذا بجاوبوا بيقول خلص عباجي لي أكثر قال كلا إنه كان لآياتنا عميدا يعني ما هو جاله ليه؟ لأن كان لآيات دا دا الآية النعيدة بعاند الآية الوافحة يعني عارضها. سأرهقه صعودا. ما هو جاي لها؟ يعني ما هو جاي لها نعيم؟ ولا هو جاي لها يعني زيادة؟ بل سأرهقه صعودا. يعني سأحمله. يعني إيش عذاب شد؟ قلنا لك صعودا. قلنا لكم صعودا. قالوا إنما يكون معناه. أصل صعود يعني الشيء. إيش يعني كان العذاب الذي هو صعود صعود هو وصف فعول في وصف بهم بالغة كأنه يعني ايش صاعد عذاب صعود ما تقول ايش معناه صعود يعني ان هذا العذاب يعني طاق نحن نقول عذاب طاغي يطغى عليه ما يستطيع يتحمله فلذا بيقولوا صعوده هو كنايه عن ال... ايش الشيء الذي بيصعد على الانسان حتى يعني ما يستطيع الانسان يتحمله <تصفيق> نعم كانه عليه بيقولوا صعد فوقه وبعدها مقدم تفسير بيقول لنا ان صعوده يعني ان اجعله يصعد في جبل فريك وصعوده يعني يساوي يعني يساوي حمل العذاب وهو الصعود وهو ايه انه يصعد في جبل حتى كل ما طرح وضع قدمه ذابت يعني, يعني من يعني من حرارته لكن قال ثوريف وصعوده ان با يك يعني انه بي يعذبه عذاب شديد ما يستطيع تحمله انه فكر وقدر ليش قال انه فكر وقدر فكر يعني يعني ايش في اي ما هو الانسب ان يقال ما هو الانسب ان يقال في ايش ربما انك كان في البدايه قالوا انه في البدايه يعني كان في شيء من الايش من المرونه يعني في البدايه فكر وقال انه يفي شيء من الجماعه بهذا الذكر حين ثم قلنا اول ما سمع يعني سمع هذه قال ورجع مدى احمد حبيب قال لكن يرجع بعد بعد ما ايش بعد ما قاموا عليه استنكروا تراجع وقام ايش بد هذا يعني بد رسول الله بل تزعم حمله في ايش الان رسول الله فقال انه فكر وقدر يعني فكر كيف ايش يعني كيف يمكن ان احنا يعني ايش يعني نجوب على رسول الله او نصف ما هو الوصف المناسب نصف به رسول الله حتى نصف به محمد حتى ايش حتى يصدقنا الناس كأنه قال فكر وقدر قال وقدر كأنه بيقدر وش الكلام يعني بيذهد أو بيهيئ الكلام ذي يعني هيئ وش وذي بقى يمكن الوصفة الذي يمكن نحن بقى نصفه به ويمشي لنا ولا جاي ولا, ولا حدي يعاربه يعني, يعني الوذيبه يمشي لنا بين الناس قال فكر وقدر فقلت له كيف قدر قال ارجع بعد لأنه قلنا لكم ارجع بعد اهتدى إلى هذا الأمر نحن بيصفه بأن نستاهد كان هذا اقرب وصف يمكن نمشي لنا قال فغث لك كيف قدر بعضهم يقولون ان فيها تعجيب يعني انهم تحجبوا من لانهم قالوا حين بعد ما قال لهم هذا الكلام ارتج قالوا المجلس يعني ايش ارتج المجلس كلهم صاحوا من الفرحه كانهم قالوا انه يعني ما احسن هذا قال قلت لك كيف قدر قالوا فيها بعضهم نفسر قلت لك كيف قدر يعني انه جاء هو يعني جاءت له الله والفكره جابها يعني إيش؟ يعني إنها بيقولوا هكذا أحيانًا يعني بيتعجبوا من يعني مندهاء هذا احتمال. قلت له كيف قدر لإنه يستعمل هذا الأش الأسلوب بالتعجب من الشخص. حين تقول قالت لك الله ما ما أدهاك. أحيانًا نقول يقول, يقول, يقول العرب كذا. والسبب قالوا كيف يقول قالت لك الله ما أدهاك؟ يعني حين يتعجب من مندهاء يقول قالت لك الله قالوا كأنه يعني من مندهاء إن ده وصل إلى بلق إلى إلى درجة يحسد عليها. بدل الناس إيش يهلك؟ كأن أطلع هكذا. هاك يعني إنك بلقت الدرجة تحسد عليها. بدل الناس يهلك يعني إن أصبحت يعني إن يعني إيش؟ إن تصرفك هذا يعني عيب. فقال قلت لك وفوقتي لك كيف قدر ثم قلت لك كيف قدر هذا تفسير. وبعضهم قال قالنا الله ما جابه الله ما بلا استهزابه. يعني ما هو ما هو ما هذا تقول له كيف قدر الله يعني ما بلا جابه على يعني على ايش على استهزاء به حين يعني حين بيقدر وش بتسوي ما يجي يقول ما إن شاء الله وش بتسوي ما انا ماذا بان هو وهو والمقصود به الذم يعني وما سواهي ما بيستخدم بمعنى اللعن هو لا قلنا لك الاستعمال الاول قلنا غير الاستعمال ثاني في سوره المنافقين اللي قال قال تراه وهو ان يفكون ولا تمام ولا عجبه يعني ذا المعنى والله قلت له كيف قدر يعني يعني في ايش فطري من رحمة الله ولعن كيف يعني يفعل كذا لكن كان هذا المعنى أوضح الله سبحانه الله يعني بينده كده اول عندما يعني كان بيتفكر في حمل القران وانك النبي يقول كان يعني طب هو قال رب يعني يهو تعجيب يعني ثم عجب وبشر من يعني كان الاول ما أدبر لا قالوا هو فل يعني مثل بعض بيقولوا قلت له كيف قدر ثم قلت له كيف قدر ثم نظر يعني انه رجع بعد بيقولوا حتى في يعني حتى يعني بعدها بعد ما كل ما جاء وبص قال ما هو ممكن لا نقول شاعر ولا نقول مجنون ولا نقول كاهن قال خلاص يعني قالوا في الواقع انه جلس يعني في يعني غضب شديد وحنق شديد حتى قال انه حي قال عبس وبسر يعني ايش كنجر وجهه وظهر عليه علامه الغضب الشديد يعني حين حلم استطاعوا يقولوه ما بيرجع قالهم ذي الوصف يعني فكان رجع قال ايش يعني يعني ما استطاع انه يقول وصف بذ هذا الاهل يقول يعني يقول قلت ثم ما نض وبس ومبس وبسر يعني يفكروا عبس عبس يعني تنشر والقطب يبينه وبصر يعني قال ظهر عليه كلمة بصر في فيها معنى أبو سبأ كأنه ظهر عليه ما يعني الغضب وال يعني إيش وال يعني إيش وال... وال... واليأس يعني ظهر التكشير عليه بان عليه بكثرة بكثرة نعم قال ثم قالش فع... ثم نظر ثم عبس وبصر بعدها قال ثم أدبر يعني إيش ذهب ما يعني ما يعني ما عرف اي يعني ادبر عن اتباع الحق ادبر واستكبر ما رضى اي يعمل بالحق واختار لهم هذا الوصف وانه ايش اختار لهم هذا الوصف ان يقولوا ساحر وبس ولا مع انه ما بشي قناعه هذا الوصف ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر الحين مع دراف يقول قال ها, ها قالها قال, قال, قال, قال ادبر يعني يعني ذهب ذهب يعني ايش تولى عن الدعوة كان عن النبي وعن الدين أتبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر قالها ما هذا إلا سحر ما هو شيء إن هذا إلا قول البشر ما هو إلا قول من البشر قال سحر يؤثر يعني سحر يعني أخذه من يعني من إيش من الناس قبله ما هو حتى ما هو شيء جديد إن هذا إلا قول البشر قول البشر وذي سواه كذا وخلها يعني يعني سحر الناس سأصل إليه ثقر قال س... قول البشر يعني ما هو قول الإله ما هو من إله نعم ما هو من عند الله من هذا إلا قول البشر سأصله سقر قال الله سأصله سقر يعني وهو جهنم وما أدراك ما سقر يعني يعني وش سقر يعني ما يعني وش ترافق سقر يعني إن هالشيء ما إيش ما تتخيله لا تبقي ولا تذر قالوا لا تبقي على شيء يأتي عليه أي شيء يجي فيها تنهي أي شيء مهما كان من شدتها لا تبقي على أي شيء ولا تذر يعني ولا تترك أي واحد من, من أصحابها يعني أي شيء كان يلقى فيها قال أيشء. ما يمكن تبقي على شيء منها تماما ولا تذر أي شخص من المخالفين ومن أصحابه العذاب إلا أيشء. إلا يعني يعني أو حصل لها العذاب فيها يعني شده كأنه ما بي بشي بيتحمل كل شيء بي لا تذرعنا لا, لا تذر يعني لا تترك ولا تترك يعني ولا تترك أحد. ما ما كيف تأكيد تأكيد. لا يسبر ولا كذا ولا, يعني ولا لا تبقي ولا تذر يعني ولا تترك واحد. يعني حين لا تبقي ولا تترك. قولها جمعنا لا تبكي على شيء إذا حفلت على شيء فلا تبكي عليه يعني ما ما يبدأ منشى ولا تترك أي شيء يعني ولا تترك أي شيء. أي المستحقين وبيسبني قال لها معاني قال لواحة للبشر قال هذه لواحة للبشر هاللواحة في الواقع يعني كأنها إذا اللواحة قال وذي بتغير الأشي البشر البشر هي جمع بشرة بتغير البشرة يعني بجرعه تلواح يعني تغير الالوان من جدتها الحين يعني الان لو... يقول كما ايش جاء فيه نار وسود وجهه هذا لوحة لوحه يعني بت... التلويح قالوا تغيير اللون التلويح وتغيير اللون فلوح البشر يعني بتغير الوان البشره هذا معنى لوحه للبشر عليها تسعة عشر قال الله بي... يكون عليها ويتولى أمره تسعة عشر يعني تسعة عشر من الملائكة وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة لأنهم رجعوا بعد ما قال الله عليها تسعة عشر قالوا رجعوا التهداء والمشركين قالوا ها تسعة عشر ما تسعة عشر قالوا يهدنا الهم ونحن نعلم كم عراكم حتى قال واحد من الزيب كان فيهم أقوياء مشهورين بالقوة والبطش قال أقول لكم فيها فيها سبع يعني سبعة عشر وأنت واثنين وما يعني بيستهزع كيف نبي يعني يجبا حذبوهم في النار وحنا قال مدركهم على كم علاكم فالله قال ما جعل هذا العدد إلا امتحان يعني إيش جعل وما قال وما جعل النار أصحاب النار قال ملائكة هو وما جعل اصحاب النار إلا ملائكة قال اولا قال ما جعلنا إلا ملائكة يعني هم ملائكة ما هم يعني ما هم بشر بيمكن إيش بيمكن نحن تقاومهم هم ملائكة قالوا الملك بيجوه قادر على انه يعني يرفع الجبل جبل كامل قادر على يرفعه فوش سووا يعني ماهم مثل البشر ماهم بشر يعني حتى تستطيعوا وتتكلموا ذلك الكلام وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا فالواقع قال ما جعلناهم قلنا بعدد كذا لا اردنا قال فتنة لهم يعني امتحان ما إذا سيكون موقفهم؟ قال قال فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا إذا كان الله جعل هذا قال أراد الله بأن عندما جعل أصحاب النار تسعة عشر هو فتنه للناس امتحان هذا الامتحان قال بالنسبه للاي بالنسبه للكفار هم يعني ايه يعني فشلوا فيه واستهزؤوا به وسخروا منه وانه بالنسبه للمؤمنين فقال المؤمنين الذين هم من اصحاب الكتاب لان كان به مؤمنين من اهل الكتاب ه من اهل الكتاب بيزداد يقينهم بيزداد يقينهم لان يعني لان الوصف الذي وصف الله ايه به أصح... يعني الملائكة... العدد الذي جعلها الله لأصحاب إيش؟ يعني للملائكة يعني لقائمين على جهنم ومذكور في كتبهم السابق في يقينا يقينهم إذ ما ذكر الله هذا الوصف فإذا قال ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا والمؤمن المهم ما, هم... ما هم قال يزداد يقينا قال بايزدادوا إيمان يعني لأن المؤمن بيصدق بكل ما جاء به كل ما جاء به الله بيصدق به ولا بي يعني ولا بيتردد أي شيء من الله بيسدّق به ويقطع به هالحين يصدق به هو بيجيله إيش يعني هو إيمان أكثر كل ما امتثل الإنسان في شيء زاد إيمانه بيجيد إيمانه لأن حتى بيقول حتى كل عندما تصلي زاد إيمانه عندما تصدق بشيء زاد إيش تصديقه فقال إذا من هذا الحين قرر الله الساعة عشر المؤمن الذي هو صدق بيجيد إيمان يزيد في إيمانه، يزيد في أشياء، يصدق أشياء جديدة، ويمتثل ويرضى لله في أشياء جديدة. هذا إذا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ولا يركب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. فوق كتاب يعني كأنه في بين. أن زادهم يجئن بالنسبة لليهود أو لمن آمن لمن أسلم من أهل الكتاب. زادهم يجئن لأنك سبق ذكر هذا الكلام قدر في مثله في كتبهم. والمؤمنون قال ما زاد يكون أما ايمان للشك قال ما قال ايمان يقول قال ولا يرتاب ايمان يقول لك والمؤمنون ما ما ما يمكن ان فيهم شك يقول قد ان بالله وصدقوا بكل ما جاء هناك لا لا لا ايمان يقول لك ان هناك ايمان يقول لك ان هناك ايمان يقول لك ان ايمان يقول لك ان هناك ايمان بلشت <تصفيق> يقول يقول لو كذا نحن نقول يثقن وذاره لا يزداد إيمان ما هو لكنهم نسجل لكن لا خو كيف فرق قال قال لي يعني الذين الكتاب هم قال يعني هذا في المعرفة وذالك ايمان يقولون ايمانه بيقولوا كثير اذا يعني اذا جاء حتى الفروض الفروض بيقولوا كما فرض الله فرض فالمؤمن بيزداد إيمان كما ذكر يصدق به ويعمل به يقولون قد ذات إيمان. الله يقول بكثير. عندما ينزل الله فريضة ولا شيء. في المؤمنين بيصدقوه زاد إيمانهم. لأنه زاد التصديق وزاد الامتحان. فقال ولا يرتاب. يعني ولا يحصل الشك قال. ولا يرتاب الذي نأوت الكتاب والمؤمنين. يعني ولا يحصل الشك. يعني ولا يحصل. ولكي لا يحصل الشك فيهم يعني الشيء يحصل في أي شيء. يعني في قويه ما أنهم ما بيقولوا باقي الأشياء. ما حدث. والله في يعني ولا يرتاب الذين ناقوت الكتاب والمؤمنون. في والله في هذا الشيء ما في معنى. يعني أنزلناه ليرثبوه. إيه. يعني هلقنهم يعني يعني إيه. يحصل منهم يعني يحصل منهم قط. ولا يرتاب الذين ناقوت الكتاب والمؤمنون. وليقول الذين في قلوبهم مرض. أما بالنسبة للذينهم ما فيهم إسلام فق. في قلوبهم مرض، والي الذين في قلوبهم مرض، والكافرون ماذا أراد الله بهذا؟ وش يعني ذا الكلام يقولوا؟ كافر تسعة يعني كأن الله أراد إنه يجعلهم فرصة للمنافقين، فرصة ل يعني ليش؟ لجذبهم، كأن الله يجعلهم فرصة. حين يقول تسعة كذا. قال الله لجيلهم يقولوا كذا. لجيلي بينه، لجيلي ظهروا والجيل أيش؟ يعني ال الجلي ظهر إيه ما لهم ما هو وليقول الذين كفروا مدري والله الجلي يعني تميزه لأنه والله يميزه ما غير ما يشتري ويقول إنه فعلا وما جعلنا إلا الجل كذا ولي وكذا قدوم فتعلل قال وليقول الذين إيش يعني فكان سنة الله كذا فل فل المؤمن يزيد ايمانه وال يعني والمنافق بكل فرصه حتى يعني الله لان الله قلنا ما اراد من الناس ان يؤمنوا يعني بالاكراه ولا ولا يمتثلوا بالاكراه حتى ذي بنقول لكم الايات المتشابهه الله جعلها في القران يعني فرصه الذي بده يحرض مثل الحين الدولة الدوله الاسلاميه واي واحد يقوم ضد الاسلام صريحا بايقوموا عليه فكان الناس مجبرين على هذه الاشياء لكن قال يعني حين يجي واحد يقابلنا اشياء تخرب في الدين ويقابلنا من الايش من القران فلذي بيجي ويجسمه والله يقولون الله مع يدين ويرجع يلقوا لهم ايش ما اخذ فكان الله جعل لهم فرصة هذه عاد بده يخرب هذه عاد ما يمكن نيخذ لا جعلنا فرصة يعني أنه ما يشتي الله يجبره بل إكراه بالقوة إذا عدي اشتي واحد يخرب ولا يمحق ولا شيء عمه فريق لماذا؟ لا يشبر أنه عدل يعني شيء أغير من الحديد الخرم طيب عدل لك قابل لا يمكنك إذن تشتي تختار بطريقة الشرف عد يأجدك ما قال لك تختاره ممكنك يعني يعني خلالك فرصة إذا تشتي أذيه ويشتي يخرب خلالك فرصة لقي لي يعني هو لا كذا ما جه مجبر إنه يتبع الحق على طول فو ذا منه لأن من على الإسلام يقوم كبير إيه لو ما بشي هو راس إذا من يقوم وقوم كبيرة ما بلمكن ولا ضابط نظائر قال ولي يقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلاً قال يعني هذا موقف الذي بيحصل من المنافقين والكفار قال ويعني ذا الكلام ثيقتايش يعني يعني ايه ويشخروا منه اللّين ما فيهم إيمان، كذلك يضل الله من يشاء. يعني مثل ها ما يضل هؤلاء، مثل ما يضل هؤلاء يعني إنه يتركهم على ضلالهم ولا يوفقهم إلى الهدية، يضل إيش؟ يضل يشاء. لا ما هو لا هو هنا قلنا ظلالهم من الله إنه يتركهم ما يوفقهم. هو. وش يعني يعني مثل كذلك يعني مثل ضلال هؤلاء اول راح يقول لي هؤلاء يعني ما ضلوا هؤلاء هؤلاء هذيك هذيك يعني سخرو وانكروا هذا الشيء هذيك سخرو وانكروا هذا الشيء هذول ما ضلوا لا ما قالوا ضلهم اول شيء قال كذلك يعني مثل هذا مثل مثل هم هذا يعني ايش تيقول ان الله في الواقع هؤلاء كأن الله يعني إيه لم يوفقهم لم يوفقهم إلى الهدى هو في الواقع ضلوا. وعبر عن بإنه إنه يقول يعني إنه ما وفقهم وقلنا لها معنى يقول ما وفقهم الله هذا يقول ذولا ما وفقهم الله لأنهم ذولا ما وفقهم الله لا لا لا لا لا لا لا الحين لا كذلك لا لا يعني مثل مثل يعني لا ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني لا لا لا لا ما لا لا لا لا يعني لا لا لا لا فالله قال يعني في حين فعلوا هذا ترك مرة. تركهم الله تركهم ما عد وفقهم يعني هؤلاء أذي ما اذي فيهم مرض وذيهم يعني الكفار هؤلاء يعني عاندوا ورفضوا اض... يعني افتركهم الله ما عد وفقهم لأنه قلنا لكم حين جوا عرف عرفوا الحق وكل شيء وما عرضوا اسمعوا ولا يوحوا فالله ما عد ما عد يوفقهم فقال اذا مثل ما قال كذلك يضل الله يعني مثل ما اضل هؤلاء يعني تركهم ما عاد وفقهم للخير يضل من يشاء يعني ما عبي ايش ما عاد يوفقهم وهو الذي الذي سلك طريق الشر كانه يقول سلكوا طريق الشر فضلهم الله يعني ما عاد ايش لم يوفقهم كانه قال سلكوا طريق الشر فلم يوفقهم الله كذلك يضل الله من يشاء يعني مثل هؤلاء مثل ما لم يوفقهم الله لا يوفق الله من يشاء لا يمكنك أن يكون ذلك كذلك يعني مثل ما يقولنا أن الضلال حصل عندما الله ذكر هذا العدد فأذيهم ضالين انكشف ضالهم وقال ماذا أراد الله بهذا مثلا قال هكذا يهدون الله يكشف الضالين وينسحنهم لما منهم يضلوا عن سبيله والمؤمنين يجدادوا إيمان فهم الذين آمنوا فدادتهم إيمانا وهم يستفيدون <متحدث> يعني ك... كذلك يحكم بين الظالم لا ينزل العشاء يبين براث يعني يمتحنهم لما يكثر بار الأشياء المستجابه يعني ولا الاشياء تكشف يعني يمتحنهم لما يبين تمام. كذلك يبين الله من يشاء يعني وش يعني ظل... كذلك يعني مثل ما حصل هذا الله يعني مثل ما أظلم الله وجاء معنا مثل في الماء يعني اظلم ما له شيء يعني ما اظلم مثل ما سلامهم التوفيق ولا لو نوفقهم ما عاد سافر يعني كيف فتنهم وش يعني فتنهم؟ فتنهم بهذا العدد يعني ما قال لا ما الله الله ما يعني ما يعني ما غوى عليهم ولا بس إذا اذا مساله مساله يعني أمتحنم يعني ماذا حتى هم إيش عاندوا بهم ضرارهم هم هامثل ما أظلهم الله قال كذلك يعني مثل ذلك يظل الله من يشاء وقد ذكر يعني أذي بإيش أذي عاند لأنك الذكر الذين عاندوا وما أرضي اسمعوا الحق فقال إيش وقال كذلك يظل الله من يشاء يعني مثل ما بيظل هؤلاء يعني يتركهم من التوفيق كذلك يترك بإيش من يشاء فذلك يقول لله يشاء ويهدي من يشاء ويهدي من يشاء مثل ما حصل في فيه أيش في المؤمنين يهدي من أهل الكتاب ويهدي من غيرهم هم كان لهم هداية يعني أن الله يعني عد يعني أن الله عد سبب لهم أو يسر لهم فريق الهداية والله حكم أحيانا يأتي يظل بمعنى يحكم ويهدي بمعنى يحكم ما يجب معناها مثل ما قال, قال ذاك ما زال يهديك وما هو يضلنا. باشتيهدي يعني يقولهم مهتدين ويضلنا يقول إحنا هكذا هكذاك يضل يعني بيقولن ذولا يفعلين ويهدي ما يشاء ويقول إيش؟ لكن في يقول ما يشاء. يحكم بها الالم مهتدين. قال كذلك يعني عند هذا الظرف. ماذا يش زيواين هذا؟ حكم بعض ما. مثل ما قلنا هم بر عدد هذا لما إن المؤمنين ازدادوا من النزدادو إيمان الكتاب ازدادوا يقين والمنافق والمنافقين وذيهم كافرين. قال مرة بهذا وإيش الفائدة في ذا الكلام؟ فمثل هذا الوضع الذي يحصل بيضله الله بأشياء ثانية بامتحانات أخرى يعني. تمام يعني يعني في أن الله بيجيب بي امتحانات هكذا؟ يعني ويترك الفراغ للناس الذي الذي بده. يضل ما يبي نطق. الذي بده يضل وذي بده يعني يهتدي. نعم. ها قال وَمَا يَعْلَمُ جِنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ يعني حين يقولوا كأنه قالوا عليها تسعة عشر ورجعوا ورجعوا كيف ويستهزوا قال ما يعني ربي قدرته كبيرة ولا لها حد ما يعلم جنوده إلا إيش يعني حتى إلى إلا الآن ما قدر عرفوا كيف يعني ما قدروا وش يعني عليها تسعة عشر يعني تسعة عشر ملت ولا تسعة عشر ألف ولا تسعة عشر صلف ولا فقال عليه 19 يعني ما يشتيم ما يشتيم الناس يدرب. فقال بالنسبه ان الله يعني للجنود يعني ما يعني ما هو عاجز لله جنود او يعني ما يعلم جنود الله الا هو قلت كثير ولا يمكن ان يج يعني ما, في ما يمكن ان يعجز الله يعني ما ما يستطيع الفرق قال وما يعلم جنود ربك يعني هو يعني يقول عليه ما معه الله هو, هو قادر ولكن قد قد يكفي تسعة عشر هذا لا ما يحتاج غيرهم يعني ما يحتاج الأمر إلى غيرهم فما معنى هنهم قليل قال موعم علم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر رجع يأنا إلى النار قال لو واحد للبشر عليها تسعة عشر مبلغ هذا الكلام كله ليه تسعة عشر هذا الكلام رجع إلى إلى سقر قال وما هي إلا ذكرى البشر هذا في الواقع ما هي إلا تذكير للبشر جهنم ما جعلها الله لا تذكر للبشر اللي يعلم إيش اللي يعلم يعملوا ويطيعوا ويدخل الجنة ماشية الله لا هذا الشيء كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى لا الكبر نذيرا للبشر كلا والقمر إيه يعني كلا كلا يعني بيزيرهم عن شيء مدرى بلاش تبص رأسي هذا الحين <تصفيق> كلا والقمر والليل اذا اجبر والصبح اذا أسفر انها لا احد الكبر يعني ان هذا يعني ايش هذا هذه جهنم يعني ما كان معنا حدا والله هنا يعني يعني يعني انهم بي ايش بيسهلوا فيها ولا يبالوا فيها وكانوا ينكروها ما بشي قال كلا والقمر والليل اذا اجبر بيقسم الله بالقمر وبالليل اذا اجبر يعني ذهاب الليل بيقول كأنه فيهم موقف غريب حين انتهى الليل وياش وقت الصباح والصبح إذا أسفر يجي هني يظهر الصبح أسفر يعني كأنه ظهر في ال في ذا هالليل إذا أسفر يعني عند ذهاب الليل ليش؟ في الظهر جاء في الليل إذن وفي الصبح بإذن؟ بدرى بدرى حتى به بعض القراءات إذن. لا لا بعضهم عادل قال ان الصبح ان الصبح هنا قوية هنا اماره قويه وشي واضح في الصبح قال اذا والليل غير ما بيسمح ما شاء الله ذهاب اليوم يعني اشاره على ان الانسان بهذا الليل بينضي وباستقبال الصبح بي يعني حيضل اذ, إذ؟ استقبال يعني ما يقول ما بيقول والله الليل اذا اذبر والصبح اذا افاق بس ليش قال ايوه قال اذ ما قال اذا اذبر يعني في الماضي ايوه يعني في على اليوم استقبال اليوم الجديد <تصفيق> <تصفيق> هناك بيقول يعني <تصفيق> والليل إذا مضى والصبح إذا ظهر والليل إذ مضى والليل أنا ما أعرف. أنتي لا. لا. لا لا بل قالوا هذا هذه الأشياء به أشياء فيها غرابة وفيها شيء يعني فيها شيء عجيب فالله كان يقول حتى في الأجل هنجز الله بشيء كان يتبين للناس يعني يدرب يعني أش عظمة هذا الشيء يعني بس قال الحين الله الحين يعني ينتهي ويمشي يدبر يعني يذهب جوا شيء غريب. وكان ضوء رجع بدأ يزهب ورجع وكذلك الصبح نجي ما جا يعني رجع جود الصبح واضح ظهر اتفار يعني ظهر وكان إيش بدل ما كان أيش ظلام فهذه آيات تجعل الإنسان يتأمل فيها ويدري إيش بقدرة الله ولا قال والصبح إذا اتفار إنها لأحد لا الكبر يعني إن هذا ال النار قال إنها لأحد لا الكبار إنها لأحد لا الكبر إنها من أكبر الأشياء إنها من الأشياء هذه كبيرة هذه يعني أيه يعني هذه من تقول كل... هذه طامه من الاشياء الكبيره ما يجي سهل يعني هذا من الاشياء هذه كبيره جور. يعني من الأشياء هذه دي... يعني... يعني صعبه او من الاشياء يعني آش... يستغرب الانسان منها من يجب لا ما تمام انها يعني من اقصتك وان ما انها حال قالوا حال نذيرا الكبر حال نذيرا للبشر أنها يعني نذير يعني من ذل البشر ومهد يعني مخوف للبشر من اجل من معافيه الله ما نقول يعني كان بيقول الكبار انها يعني من الاشياء الكبيره الجار. يعني هذا جهنم وهي نال احدى الكبار نذيرا يعني ايش فان احدى الاشياء الكبيرة منذرة قالوا ما اجعلها نذيرا حال من احدى الكبار ولا جعلها تمييز الاحداث ذي قال زمال الشريك الانات الانات هي إحدى الكبر يعني أنها شيء عظيم ما هي من أشياء عظيمة كأنه بيقول كذا ومنذرا كانه قال نذيرا من أشياء عظيمة نذيرا للبشر لا قالوا ربما جن فعل ما, ما قال ما قال نذيرا نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر نذير للبشر نذير لمن شاء أن يتقدم أو يتأخر يعني ما يتقدم إلى إلى يعني إلى الصواب ولا يتأخر هذه نذيره نعم بعضهم قال لمن شانه إيه بس راسب كل نفس بما كسبت رهينة يا قال الله كل نفس بتكون محبوسة يعني كل إنسان على يعني باجي محبوس مقابل عمله يعني كل إنسان باجي يعني إيه كأنه محبوس كل نفس بما كسبت رهينة يعني محبوسة إلا أصحاب اليمين يعني كل واحد قط يعني كان يقول كل واحد باجسر نفسه بحسب اللي بما كسب بحسب كسبت كان كله نفس بما كتبت رأينا يعني قدو نفسه يعني كل إنسان قدو رهن قدو مقبوض أي بسبب كثبه إلا المؤمن ما يقبض ما هو بيخليه الله فكأنه يعني كأن قدو شتى بيجي إيش بيجي كل نفسه رأينا يعني محبوسة ومحبوسة يعني قديم إنت يعني إيش قدي خاطرة ترى جلنا تفسراء كله نفس بما كتبت رأينا إلا أصحاب اليمين ما هم تمام ما هم محبوسين. تمام بلاك ماذا ذكر النار؟ ذكر كل نفس ينبيجي محبوسة. تمام محبوسة يعني كبيجي لها شيء يعني أذاب الله. يعني يعني من حين كل نفس خ... كل نفس خاطرها إلا, إلا, إلا أصحاب اليمين. يعني إلا أصحاب الخير وقلنا لك هنا ولا يمين هنا ما بالله المراد ما اليمين يعني اليد. المرات اليمين يعني أصحاب الخير يعني أصحاب فعل الخير، يعني إلى المحدثين، ما مقصود إن أصحاب اليمين أصحاب سالحين، لا مدري هو كذا عند الله، يعني المبهر كلهم الآن، أصحاب اليمين أصحاب فعل الخير كلهم بعيو السالحين داخلين فيهم، صح. قال إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون ما قال بيكون ما يعني ما محبوسين. يعني كان كل نفس بيجي ياخذه معذبه بحال إلا إيش إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون قال بيجوا في جنات يعني في نعيم كبير بيتساءلوا فيما بينهم كل واحد يسأل الثاني يتساءلون عن المجرمين بيتساءلوا عن المجرمين فلان الذي كان يعني هذا متذكر فلان الذي كان بيفعل كذا وكذا وكذا في الدنيا واذا الحين كيف كذبه لان بالظهر بي بي يروا ما ما بيعانوا من ما بيعانيها المجرمين من العذاب ورجع الان المسلمين المؤمنين الذين دخلوا الجنه قال بيتكلم فيما بينهم فقال يتساءلون عاد تذكر فلان كيف كانوا مثلاً اهمال وكيف كانوا بيتجبر وكيف ورجع الحين كيف هو فقال هذا اذا يتساءلون على المجرمين قال بيتساءلوا فيما بينهم ورجع قال كانهم برجع يسالوا جمعه أو يسالوا يعني المجرمين قال ورجع يتوجه بالكلام الى ايش إلى المجرمين كانوا قال ما سلككم في يعني كان قال الكلام قال ما بينهم كل واحد يسأل الثاني ورجع قال كان في تقدير ثم آش. ثم آخذوا أصحاب جهنم. قالوا ما سلككم في قالوا لم من المصلين يعني الرجل يتكلموا المجرمين وش وصلكم هنا يعني يعني أدخلكم. ما في قالوا لم من المصلين ولا عارف ايش تقول يوبخهم وش وصلك ذا عندك المكان بيقولوا له <تصفيق> هم دارين هم دارين فهم لكن بيساله يقول وش وصل يعني اول شيء في ما بينهم يتكلموا بيساله ويرجع يروح يجمعهم بي... كانوا بيسألهم بيقولوا يسالهم يعني يبصروا كيف فهموا ويعني و... و... و... كان في شمله توبيخ يروح يستهذوا بفهموا يقولوا ورجع يقول له وش وصل وش وصل المكان <تصفيق> نعم قال ما سرّككم في قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن لم نكن من المصلين يعني ما كان ولم نكن المسكين وكنا كذلك لم نكن الواجب علينا لأن أذيب يعني من لو أخرج الناس يعني الواجب عليهم من لا نطعم المساكين يعني ما الواجب علينا لا ولا دخلكم شنو كان يقولوا سلك في طريق كذا ولا وكذا سلككم لما الظهر ابان بيجي مثل الحفره يقول تمام قالهم في شيء ضيق أو في مثلا ما طريق ولا سبيل ولا, ولا يعني قال ما قال قالوا لم نكن قالوا لم لكم من على ولم لكم ينحوهم المسكين وكنا مع مع لا مع لا قال لا لا مع لا لا لا هم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني متمتعين ويسرون دولاك هذه كان بيعصوا ربي كيف قد معهم عذاب ورجع الجوعد يوبخوا المشركين وجوه يبسروا لهم بيتعذبوا وذي كانهم سادة القوم والأغنية وذي كانهم مدري كيف ورجع يقولوا ها واش وصلكم في ذا المكان ورجع هامي يعني حين جو كده ظهر الأمر الواقع وروا معبه واش يقولوا قالوا ها لم نكن من المصلين حين ما جينا معكم ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين قالوا نخوض أثر الخاض والدخول في الحديث. يقول خاض في الحديث يعني أثر الخاض وكذا. لكن كثر استعمال يعني غالبا استعمال في القرآن على إنها الخاض في الحديث الباطل. قل الأثر الخاض هو إنك تدخل في أي حديث. خاض في كلام كذا. فقال كنا نخوض مع الخايف يعني كنا نتكلم دخول في الكلام الباطل. مع إيش؟ مع أهل الباطل. ولا نخوض في كل الحديث؟ لا ظاهر كذا كذه يصبح أصبح. أصبح. لا سهل ماذا؟ لا. لا ما هو سالم ماذا؟ لا سهل ماذا؟ إذا أدخل خاصة يعني, يعني بيدخل في كلام عادي نقال وقد أصبح كد أصبح حلقة مثل الحين يقول يعني بعض الكلمات بيأصلها عامة ورجع ما تستعمل الله المعنى مثل حين قل من المحضرين ما بالنحن قل يعني لم نزل؟ يعني دائما؟ ما ذلك نقدم في جهنم؟ حقه نقدم كنا في الدنيا حيث وكنا نخوضه مع الخائضين وكنا نكذب بهم الدين وكان ما قلنا أن الرائش صدق أنه بأجيه ذي اليوم يوم الحساب حتى أتانا اليقين لما الآن يعني حتى لما الآن لحين إيش تيقلنا حتى جاء الموت فتيقلنا وعرفنا فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما لو حد يشفع مع من نفع عنها أي نفع ما يمكن تنفعها أي شفاعة يعني لو جينات يشفعوا مع أنه ما هم ما حد شافع لم ما ذكر في جهنم فما لهم عن التذكرة معرضين يعني بيقول الله ذحين مش ما لهم إذا يعني إذا بهذا الأمور إذا بهذا به الأمور بيحصل هذا الشيء فليش ليش عادم بيعرضوا عن التذكرة ليش ما يستسمى وينسبه ويدروا يعني يحاولون ينقذوا نفسهم من هذا الخطر العظيم فما لهم عن التذكرة معرضين حتى أعراب كبير قال كأنه حمر حمر مستنفرا كان ذحين جم حمير حمر جم حمار ذحين جم حمير وستنفرها يعني انها يعني يعني ينفرها جاي شيء هاربه يعني بيقول استنفرها يعني يجعلها تهرب بسرعه قال فرت منك من كثوره من الحين أو كذلك ولا تقول حمر مستنفرة يعني كل واحد بي بيقول يلا استنفر الثاني يعني يلا نهرب ويهربوا بسرعه قال فر كان من الحين بهم مجموعه حمير قال وظهر عليهم اسد قال ورجعت هاربوا ولا بقي أحد. قال هذا لا. كما جاء الحج، وكما جاء الرسول إهم إلى الأشي، إلى الـ يعني يذكرهم. قالوا ولا بقى أحد. مثل اللي قال مثل اللوب حمير وبيدي عليهم أسد. يعني إن به شديد إلى بعد الحج ده. في هي الحمير الله حشي هذه بقيت. ولا غيره. طيع من الحمير وقاعد عليهم أسد ولاكي وداروا يربوك. هو صح ولا غيره. يعني حين بدي أسد على حمير. قال بيب يعني كاب بيهربوا بسرعة ولا عبيق عدوا قال هذا أمركم غريب أنتوا بيتسومت هذا كما جرسوا يدعيكم ويحاول يدلكم ويهديكم ويذكركم قلتوا تاروا قالوا ان هذا يعني إن الإنسان يكون ينتبه يعني إنه لكن يعني حين يجي ذكر ولا تذكير بالله بعض الناس بيملوا ولا ما قدروا يشتوئوا هذا هداهم ومعان بيجو فيها يجو ما في محاق ولا جو كذا باي ايه يجو يعني عراض عن عن, عن الذكر يدخل فيه عن الذكر يجو بالله ما تسمع ذكر وقول سنته كان فيها يكون يسمع إلى الذكر أيه حتى بذي ما إلى ذكر حين جو تذكر بالله ولا تعرف بالله ولا شيء جو فيه منفعتك مصلحتك ما يبدأ واحد تذهب فقال غريب مع أنه ما بالله يدن على شيء ما ينفعك فقال ليش؟ فما لهم عن التذكيرات من ليش بيعرضوك هذا؟ كأنهم مثل, مثل حنجهم حمير هاربة فرت من قسورها، القسورة هو الأسد قال مثل حنجهم حمير بدأ عليهم إيه؟ أسد والجابة يوطاش خلق، يعني كل واحد وصل فيه مدريان بسرعة فهذا يعني مع أنه ما جاء الله أش ما جلّه يعلمهم ويفسر لهم ويحذرهم من العذاب ذا الخطير. قال كأنهم حمر مستنذر. فرّت من قسوةه بل يريد وكل مريء منهم أن يؤتى صحفا منشورة. قال بل يعني بل هؤلاء لم يؤمنوا ولم يعني وأعرضوا وتولوا لأن ما لأن كل واحد يجده يعني ما السبب ما اقتنعوا ولا ما شيء ما, يعني ما ظهر له من هذا حد ما بالله أنه ما النبي محمد كل واحد يشتيء النبي واليعني لجيه النبي هذه محمد يقول ما فلان ولا ليش ما جاء كان كل واحد في الواقع يتكبر له يجي النبي كان كل واحد يجي النبي جليرضة فلذا قال بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا صحفا كل واحد يجي له والوحي اللي جالي والوحي ما هو لعبه بيديه الله اي واحد ايش ما منعهم الا التكبر ليش يرضى الفلان انا دي لو جيت انا انا هذا يعني كلام يعني ما منعهم الا الكبر والمعانده فل... يريد كل امرئ من منهم ان يؤتى صحف منشره دي حتى اجي ودي مفتح عليه ايش بها صاغه مفتوحه ما اجى عدمه لا يمكنك ان تكون لديك ان تكون لديك يعني ما لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان جاهزه ما ان تكون ما عاد تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ما بلشت المانع الهم كذا قال كله قال أن يؤتيت عظم منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة يعني يعني كأنه قال بل يعني بل ايش يعني كلا يعني ما يمكن هذا الأمر في الواقع أن السبب الأكبر أنه ما بيخاف الآخرة هذه ترتبعت على كل هذا حين ما بيخاف الآخرة تكبر وحين تكبر ما ولا لو كان بخوف من الآخرة أنه ما منحصل أي هذا الأسباب يعني هو السبب الرئيسي السبب الرئيسي في عدم في تكبرهم وفي إعراضهم يعني في تكبرهم الذي خلاهم يعرضوا ولا يقبل الدعوة هو إيش عدم الخوف يعني من الآخرة بل لا يخافون إيش الآخرة كلا إنه تذكرة يعني كان فيقول كلا إن هذا القرآن إنه تذكرة هذا القرآن وهذا خصوصا هذه الآية إنها تذكرة يعني للإنسان وتذكرة لهم ليش ليعودوا وليرجعوا يرجعوا إلى الحق فمن شاء ذكره أذيب الدين يذكر يذكر الله ولا أي يعني ولا يذكر هذا الحق ويعرفه كان يعرفه فمن شاء ذكره وعرفه بقلبه وما تذكرون إلا أيشاء الله مع أنكم يعني ما تذكرون ما تعرف الحق ولا تتذو إلى الحج إلا إذا شاء الله. اشتي أيضا أن الله سهل لكم وجعل لكم عقول وجعل لكم طرق يعني طرق يعني أي سهل لكم الطرق للهداية. ولا ما سهل الله الطرق ما بنسترسون إذن وما تذكرون الا ان شاء الله يعني حتى ان الله جعل لكم تذكر هذا وسهل لكم ولا يعني سهل لكم بان جعل لكم عقول وبأن سهل لكم الطرق ووضح لكم الطرق ولا ما منسترسون تعرفوا شيء وما, تذكرون يعني وما أن تذكروا وتعرفوا الا ان شاء الله يعني يعني ما يمكنهم والله قد مكنكم من هذا الأمر وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى قال هو الأش وهذه ال... ال... ال... ال... ال... الشي... أهل أن احنا نتقيه هو ذذه حقيق فإن نتقيه يعني هو الشيء ال... يعني الوحيد الذي ينبغي أن نخافه ونتقيه والأجل ولا نخالفه هو الله هو أهل التقوى وهذه أهل لهذا الأمر وأهل المغفرة أيضا واهل الآن يغفر لمن أش رجع إلى هو ذي يمكن يغفر لأي إنسان أي يعني أنكم ترجعوا إلى هو إيه و... و... الحين فمن شاء ذكره يعني ذكره آمن به ذكر ذكر يعني الحين ما ذكر القرآن ولا يعني إيه يعني آمن وما تذكرون إيشي واحد بيقول لنا في الواقع أنك ما ما منهتديت إلا إذا بد إلا أنا شاء الله يشتى إن الله يشتى بي يعني بيقول لك إن الله سهل لكم طريقة الهداية وجعل لكم عقول فإذاً والله ما من استضعاف يتسوشي فاستغلوا هذا الفرصة وما تكرر إلا إن يشاء الله هو أهل التقوى أهل الأمن التجا ولا يخاف الله وأهل المغفرة يعني ما مثل ما بأي مثله يغفر لكم ولا يغفر للناس عود بالله من الشيطان يبعيم أبا نذت يصور فيجيل ذاك النار قد ذي الجذب